يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدح فملاقي فأما من أُوتِي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسرى ويقلب مسرورا، وأمَّا من أُوتِي كِتابَهُ وَرَأَى ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُ ثُبُوراً وَيَصْلَى سَعِيراً إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مسرورا. إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفاق والليل وما وساق والقمر ذات ساق لتركبن طبقا عنه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 أذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير من نوت.